فاخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها سارييكم دار الفاسقين ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها